في الأرض أن في, الأرض أنت في السماء. وَالْقُلُبُ مِنْ فَآمَنَ فَآمَنَ وَمَنْ فَأَمِنَ فَأَمِنَ وَإِنْ أُضِئَ لهم من فالت اممتم الله يا يا آل سن وجود آل سن وجود وهو من متفرد بالظل، متفرد بالظل، قل لا كانوا، متفرد بالظل، قل لا متفرد بالظل قل لا وفقد ما ضوت فقد يعني بوم من إذان ربي لله والقلب تخرقه من أغنع النار إن ضل قلبي فقلبي أن تتعالك انظر لقاربي، فقال لي أنت تعرف؟ انظر لقاربي، فقال أن أن عظيم؟ إن ضل قلبي فقلبي أن تتاعث أو كان ذنبي عظيما أن تعطر ستر أنت يا من ملك هُنَا هُنا ولكن قلوبنا وقلوبنا أقوبة تشجو بعزعنا ندعو ندعو ندعو كتم قيقا يدعو فليس قايل وكان تكون من الموت فليس قايل. ربك يا مهين مغير الشان بفضلك يا مهين مغير الشان وكان نصر في يمناه سبحانك سبحانك سبحانك